ولو ترائد المجرمون لاكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريت من لقائه وجعلناه هدا وجعلناه هدا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أيمتين يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يقون